فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَلَدَيْنَهُ أَن يَا أَرَأَيْتَ وَصَفَ تَرِئَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لهو ذيناه بذبح عظيم وذيناه بذبح عظيم وترتنا عليه في الاخرين وترتنا عليه في الاخرين سلام على يزل المحسنين كذلك لا يزل المحسنين انه من عبادنا المؤمنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبي وباركنا عليه, وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ومن ذريتهما محسن وَلَ قَدمًَاَّ عَ مسَهون وَلَ قَدمَ عَلَ مسهون وَلََجَنهُ مَا وَقَومَهُ مَا مِنَكَوْ بالِل وَلَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمُ وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين انّهما من عبادنا المؤمنين انّهما من عبادنا المؤمنين وان إيليا سلام من المرسلين وان إيليا سلام للمرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون اتدعون بعضا لو وتذرون احسن الخالقين اتدعون بعضا لو وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين